「私の名前は何でもいいです。 إ ذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أ ص ل ا م ا فنظل لها عاكفين قال هل يسمع و ن ك م اذ تدعون أو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 ف إ ن ه م ع د و ل و ع ه النابلسي م ي ل ذ ي ق للعلوم ي الاسلاميه ي و إ ر ت فهو ش ف والذي يميتني ثم يحيي والذي يوم وألحقني الدين حكما بالصالحين لي يغفر فطيئتي هبني أطمع أن يغفر لي يوم الدين رب هبني حكما واجعل ن ي لسان صدق في ا ل آ خ ي ر واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الله ض ا و ل ا تخزني ي و م ي راتب ا ل ن وَأُزْلِفَتِ اسماء ل ل ج ن ة ت وَبُرِّزَتِ ق ي ن ل ل ل ج ح ي م الله م م أ ي ن الحسنى كُنْتُمْ ت ع 「うん。 「私の思い出は何でもいいです」 「今日は私たちのために」 ربك ل ل ه ا ل ع ز ي ز الرحيم